الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي تهبطه الشيطان من المس ذلك بانه قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا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 يَلْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُبْغِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ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 تُؤْتَمُ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَؤْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن فَقَدْ دَفَعُوا خَيْرًا لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ